وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس قريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علاقه ثم من مضه مخلقه وغير مخلقه لمبين لكم ونقر فِي الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلو أشدكم ومنكم من تَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضِ الْعَمْرِ لِكَيْلَا لَكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ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 الليل ينصر الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم يقطع ثم يقطع فلينظر هل يذهب نكيده ما يغير 1. وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ 2. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدَ 3. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ, أشرقوا والذين أشرقوا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 1. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَوَابُ 2. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ 3. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إن إن الله يفعل ما يشاء هذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم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 إِ اللهَّهَا يُدَخِ الذينَ آمَنُوا وَمِلُ الصَّالِحَاتِدََّّاتٍ تَجرِْ مِن تَ تحتِهَأَن يحََّونَ فِيهَا مِنْ أَسَوِرَ منِن ذَبِ وَلُ اللُآ وَلُلُّأَو وَلِباسُهُم فِيهاَا حَرير وَهُدُور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 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ يأتوك رجالا, يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات في أيام معلومات مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ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 فَاجْتَنِبْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبْ قَوْلَ الزور حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُبُّ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 يَمْحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَّ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة, والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا وَلَول دَفْ اللهََّّا سَبَعضًا بِبعَعضِ اللههُ الدِّمَد صَوامِ وَبِع وَصَلَوات وَبع وَصَلَواتُ وَمَسَاجِدُ ذكَر فيِي هَس اللهَّهِ كَثرا وَلَ يَ صُرًا اللهَّهُ مَم اللَّهُ لَهُ الْقُوَّةُ وَالْعِزُّ الَّذِينَ إِمْكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ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 فَكَأَنَّ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا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 ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمن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 هو الله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم وإن لَفِي لفي شقاق بعيد. قُلْ يَعْلَمُ مَنْ لَدَيْنَا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْفَىٰ فِي الْأَرْحَامِ ۚ وَمَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا سَتَكْسِبُ غَدًا مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مريه منحه حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم او ياتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير رازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم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 هُوَ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ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 اللهَّ مُ يَحكُم بَيينَكُمْ يَوومَ القياامَةِ فيِي مَاكُمْ تُم فِيهِ تَخْتَلِفونأَلَم تَعَلَم أن اللهَّهَا يَعلملَمُ ماَا فيِي السَّماءاءِ وَالأَل إِ ذَلِكَ فِي كِتاباب Why ذَلِكَ this Álya Allah Wheatiden idhi tondi haliyuma مَا لَمْ Sultını Vincent who has been 무�aha His aquí duycle is and the known studio Bandung and the تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْقُطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ فَأَنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا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 وَإي يَسلُوبُهُ مُذذُبَابُ شيءَيْ ال ل يَسْتَن قِذُوه مِنه ضَر فَ الطَّالِ وَمَطُلُونَ مَا قَدَوا اللهَّه حََّّ قَدِرِه إِ اللهَّهَا لَقَوٌ عزيز اللهَّهُ يَصْطَافِي مِنَ الْمَلائِكَةِ عُصُلَم وَمِنَ النَّ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 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَنَ النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى ونعم